بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أمان في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم في جهادا كبير كما ذكرنا كان هذا ما آية توسطت الكلام على بعض المظاهر الكونية ننظر في معناها اولا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصر من كلام الحافظ بن كثير يقول تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع اهل الأرض وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن برد به ومن بلغه ثم ذر أمة القرى ومن حولها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي الصحيحين بعثت إلى الأحمر والأسود وفيهما وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيرة ولكننا لم نشأ ولم نفعل فيبأفهم من الصياق وإنما جعلناك نذيرا للعالمين كما جاء مصرحا به في هذه الآيات التي ذكرها في مواطن أخرى ولهذا قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي القرآن قال ابن عباس جهادا كبيرا وجهاد الكبير هو ما فيه شدة على المنافقين كما قال تعالى يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليه هذا في معنى هاتين الآيتين نريد أن نتوقف عندهم, عندهم قليلا لأن هذا كما ذكرنا في هنا في السياق الفقره كلها تتكلم على آيات كونية كان من أول قول تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل كلام عن الظل والليل والنهار ثم قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كلام على الرياح والمطر اللي بعد الآيتين دول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من المجاج وهذه الأهاتين الآيتين توسط هذا الصياد ولو شئنا لبعثنا في كل قريات النذيرة فلا تطع الكافرين واجهدهم به جهادا كبيرا بعض المفسرين يقولون ان من إحدى طرق البلاغة إن المتكلم يقطع الكلام كنوع من أنواع التنبيه ولكن الكلام ده بيعطي بعض الفرصة تجد أعداء الإسلام يقرأ كتب السيرة وكتب التفسير ويجمع بعض الشبهات التي أجيب عنها فيكرروها بغير جواب وكأنها من بنات أفكارهم وكأنهم اليوم لما درسوا الإسلام ولما ولما وجدوا في ذلك أحن نريد أن نتوسع بعض الشيء في مدى مناسبة هاتين الآيتين للموضع الذي وضعتها فيه لا عايزين الأول نتكلم الآيتين بالنسبة للصورة ككل وأن الآيتين دول جزء من صورة عنوانها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأظن المناسبة واضحة جدا في أن يكون من جملة ذلك الإشارة بصيغة أخرى كما جاء مصرحا في أول الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العالمين جاءها هنا بطريق الإيماء اللطيف من أنه رسول العالمين وأن هذه المهمة مهمة فقيلة وأنه لو شاء الله لوزع ذلك الشرف ووزع ذلك العب هو عب وشرف في آن واحد فلو شاء الله لوزع ذلك الشرف بين انبياء متعددين ولوزع ذلك العب عليهم ولكنهم خض... ولكنه جمع ذلك الشرف كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وأعانه على العب لا معنى الآية ولو شئنا لبعثنا في كل قريات النذيرة ولكن خصصناك بهذا الشرف ومع عب ولك فلا تطع الكافرين توكل على ربك ولا تستصعب المهمة وجاهدهم به جهادا كبير يبقى إذن مناسبة الآية للصورة في غاية المناسبة مناسبة الآيتين للتوقيت التي نزلت فيه اجمالا نقول هذه الصورة مكية وكثير من آياتها نزلت بعد رحلة الطائف فكأنها هنا أن واجه النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا من قومه في مكة ثم خرج إلى الطائف فواجه تكذيبا فأراد ربه تبارك تعالى أن يسلي عنه وأن يسرع عنه في أنه جمع له فضل ذلك الجهاد الكبير يجاهد أهل مكة وجاهد أهل الطائف ويجاهد أهل الأرض جميعا لأنه رسول للعالمين فكانت هذه المناسبة في غاية المناسبة باقي المناسبة, المناسبة للصياق قد يقول البعض ان الآيات التي قبلها تتكلم عن مظاهر كونية والآيات التي بعدها تتكلم عن مظاهر كونية ثم جاءت هذه في منتصف الصياق نحن لو مسكنا الصياق من أوله لوجدنا أن هذه الآيات الكونية إنما جاءت لتخدم غرض آخر ولم تذكر استقلالا وإن الكلام كان ممتد على شوهات الكافرين وإقتراحاتهم وطلباتهم التي لا تنتهي وأن الله تبارك وتعالى بعدما عرض لكفرهم وجهودهم وإنكارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لرسوله من باب التسرية ومن باب التسرية عنه أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هؤلاء المجرمين قال وكفى وأنه كفى بالله وكفى بربك هاديا ونصيرا أنه كما جعلهم مجرمين فإنه قادر على أن يهدي منهم من يشاء وينصر رسوله على من بقي على إجرامه ثم كضرب مثل لذلك كان استعراض الآيات الكونية من الظل وعدمه والليل والنهار والماء الملح والماء العذب فكان هذا هذا السياق هو جزء من موضوع آخر وهو موضوع رد الشبهات وتسرية النبي صلى الله عليه وسلم والتسريع عنه بل إنها هنا فهذا دا مناسبه هاتين الايتين للفقرة ككل وأما المناسبة الأخص للـ للـ للآية التي قبلها مباشرة لأن الآية التي قبلها مباشرة كانت تتكلم على الرياح وقاله تعالى ولقد صرفناه يعني المطر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يعني الله تبارك تعالى يمنع أحيانا المطر يجعل المطر ينزل على هذه البلدة في مرة ثم لا يكون عليها في المرة الأخرى يكون على بلدة أخرى لكي يتذكروا أعظم النعم الدنيوية عليهم نعمة إنزال هذا الماء العذب ولكن ابى أكثرهم إلا كفورا فإذا كانت هذه طبيعة هؤلاء القوم أن أكثرهم يكفرون بهذه النعم فلا تحزن أيها الرسول كأن السياق مقتضى السياق كذا فهم إذ كفروا أعظم النعم المادية مع أن شكرها لا يكلفهم شيئا ومع أنها مصرفه أمام أعينهم ليذكروا ولا يحتاج الأمر إلى كبير عناء ليتذكروا هذه النعمة بل إن الله تبارك وتعالى من رحمته بهم يأتي بها طار ويمسكها طار ليتذكروها ومع هذا ابى أكثرهم إلا كفورا ومن ثم فمن الطبيعي أن يأبى أكثرهم في أمر نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكفوره في هذه القرية وفي غيرها فإذا فها هنا كانت مناسبة ذكر الكفور الذي كان من الناس بشأن أعظم النعم الدنيوية من انزال الماء العذب لكي يذكر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر كفرانهم لرسالته انه تبارك وتعالى مع أن الإرسال الرسل إلى قوم جبلوا على التكذيب أمر في غاية المشق ولكن الله تبارك وتعالى لكي يجمع لرسوله صلى الله عليه وسلم الفضل فلا بد أن يتحمل أيضا المشقة ومع تحمل المشقة يكون التوكل على الله تبارك وتعالى فإذا توكل عليه وجاهدهم بالقرآن نفسه فإن الله تبارك وتعالى ينصر يبقى إذن دي مناسبة الآيتين للصورة ومناسبتهم للفقرة ومناسبة الآيتين دول للايه اللي قبلهم مباشرة ومناسبتهم للآية اللي بعدهم احنا قلنا أن الآيات دي تتكلم على سنن كونيه من خلق الظل وضده والليل والنهار والماء العذب والماء المالح ولكن هنا في لما قيل ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كانت الايات اللي بعدها تتكلم على الماء العذب والماء المالح سنتناول المره القادمه ان شاء الله تعالى ولكن نشير هنا إلى أن الله تبارك وتعالى قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرط وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجود الماء المالح أكثر بكتير جدا من الماء العذب ومع ذلك خلق الله من الأسباب ما يمنع من طغيان ذلك الماء المالح على الماء العذب وإلا لما وجد ماء عذب على وجه الأرض هذه الأسباب معدودة وصف الله طولك تعالى لها بأنها برتخ وحجر محجورة معدود في الإعجاز العلمي نتكلم عليه المرة القادمه ان شاء الله تعالى ولكن هنا الأعجاز البلاغي في الاسقاط فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا لان الله تبارك وتعالى سوف يجعل بينك وبين هؤلاء حاجزا فلا يضغو عليك ولا يستطيعون أن يستأصلوك انت واتباعك وان شئت ان ترى مثالا لهذا في هذه الحياة الدنيا فلا يوجد ما هو أكثر طغيانا من ماء البحر إذا هاج ومن كثرته ومن شدته ومن وفرته ومع ذلك فلما شاء الله أن يجعل بينه وبين الماء العذب على قلته ونضراته وبرزخا جعل فمنع ذلك الماء المالح من أن يضغ على ذلك الماء العذب فهو تبارك تعالى أيضا القادر على أن يجعل بينك وبين من عاداك من هؤلاء ما يحجزك منهم فكان وجود الآية هنا متوسطة بين مسألة كفر الإنسان لنعمة تصريف المطر وبين آية جعل البرزخ بين الماء المالح والماء العذب لغايه البلاغة وغاية الخدمة للمعنى لمن تدبر وتامل هذا يعني كان فقط نوع من التأمل في مناسبه هاتين الايتين للصورة ولزمن النزول ولترتيب الآيات لسء للفقرة ككل وللايات التي قبلها مباشرة والتي بعدها مباشرة ألو نظرت في هاتين الآياتين من جهة المعنى لوجدت أنهما جمعا من المعاني العظيمة كما ذكرنا قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيرة تضمن بطريق الإناء معلومة لم تذكر بأي صورة من اللفظ في الآية وهي تعليق الأمر على لوة وحرف الامتناع الامتناع إذن لم نشأ إذا فقد جعلناك أنت لكل هذه القرى وكما ذكرنا دا من نوع من أنواع التفنن في عرض المعنى ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين من المعاني الهمة لان فيه كثير من المشركين قالوا هو رسول للعرب خاص أهل الكتاب أرادوا أن يجمعوا بين معجزات الظاهرة وبين الآيات التي موجودة عندهم في كتبهم وبينما يعني حسد العرب أن كان منهم النبي الخاتم فبعضهم كذب تكذيبا مطلقا وبعضهم اراد وكانه يحاول أن يجد صيغه يرضي بها نفسه فقال هو نبي إلى العرب خاص وبالتالي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين تحتاج للتأكيد والشيء اللي محتاج للتأكيد من صور تأكيده أن يتكرر ولكن التكرار يصيب بالسآمة فإذا تكرر فمن المناسب من الجهة البلاغية أن يتكرر تصريحا وضنا وإماء وإشارة إلى غير ذلك من الأمور فها هنا جمعت الصورة بين التصريح في أولها ليكون العالم نذيرا وبين الإماء كما ها هنا وكان إماء في غاية اللطف والإمادة لم يكتفي لم يستفد منه فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول العالمين وإنما استفيد معه شرف تلك المهمة واستفيد معه عبئها ومن ثم فكل الكلام ده موجود تحت طي اللفظ بلا أي لفظ مباشر ولكن عندما تتأمل في السياق تجد ان هذا كله يفهم منه فلذلك قال له فلا تطع الكافرين وكأن في معنى كمان اتقال تحت طي اللفظ وهو أن هؤلاء الكافرون أن هؤلاء الكافرين من جميع هذه القرى سوف يلجأون إلى المساومة لعظيم حجة القرآن فيريدون إسكات من يتكلم به يعرضوا علي مال يعرضوا علي جاه وذا حصل فكأن الكلام هنا ان في لسطوة القرآن وظهور حجته على أهل القرى جميعا مع ان الرسول واحد والكتاب واحد كلهم أول ما يفكروا حيفكروا في النوع من أنواع الاحتواء حتى في زمان هذا جربوا يجيبوا واحد يعمل نفسه مجنون ويقول حرب صليبية ويقول ويقول ويقول وبعدين في النهاية راحوا جايبين واحد تاني يقول القرآن نزل على النبي محمد بإقرأ ولازم المسلمين يعرفوها هو هيجي عرفنا دلوقتي القرآن نزل بإقرأ وإحنا لازم نتعلمها ولازم نعمل بيها ونعمل بيها عنده ان احنا نمد يد العون لأعداء القرآن فليه ليه هذا الخطاب المعسول لأن الكفار بيجربه والقرآن له سلطانه فدايما حيبقى الحل الأمثل بعد تجريب البطش محاوله باستمالة فهنا في طي هذه الايه الوجيزه اللفظ ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا ولكننا لم نشأ بل خصصناك انت بهذا الفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم بان تكون انت الذي تنذر كل هؤلاء وكل هؤلاء لن يجدوا امام القران حيله لظهور حجته الا محاوله استمالاتك انت فلا تطعهم ده تقدير الكلام والكلام تلاقيه حيتم كده بهذا التقدير مع هذه الوجهزة في الأرض قد فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بماذا قيل بالقرآن طب ما هنا فيش حاجة قبل منه ما فيش ذكر للقرآن قالوا لأن الصورة من أولها لأخرها في الكلام على القرآن فلما قال وجاهدهم به أي بالشيء اللي هو مضار الكلام كله عليه وذا بوجه يميل إليه معظم المفسرين طب ما يمكن يكون فيه معنى تاني وانظر إلى لطف هذا المعنى ونقدر نقول ان الآية أرادت الاثنين مع بعض كما قلنا الآية لو احتملت معنيين والسياق يحتملهم يدخلوا قال فلا تطع الكافرين الامتناع فعل فلا تطع الكافرين حتسميها صبر سميها إباء سميها ثبات فلا تطع الكافرين يعني اثبت على ما انت عليه وجاهدهم به اي بهذا الثبت يبقى اذا كأن المعنى هنا ممكن تحمله على ان وجاهدهم بالقرآن وحن قلنا ضمير عائد على القرآن لان هو الحاضر الكلام عليه من اول الصورة الاخرها وان لا ده هو فعلا في شيء مذكور قبل الضمير يعود على الضمير المذكور فلا تطع الكافرين. طمدا دي جملة ولكن مذكور في طياتها وكأن معناها فثبت. ويبقى كذا وجاهدهم بهذا الثبات جهادا كبيرا. فهذا في يعني ما تضمنت هاتين الآيتين من أنواع البلاغة والإجاز. ووفرة المعاني التي أشارنا إليها مع الغايه المناسبة للصياق قبلها وبعدها وكما ذكرنا الصياق بعدها في ذكر آية كونية خلق الله في الكون من سننه ما يحدث طغيان الماء المالح على الماء العذبي مع كثرة الماء المالح وطغيانه مما يدل على أن في قدره الله تبارك وتعالى أن يحدث هؤلاء الذين ابى أكثرهم إلا كفورا أن يحدثهم عن استئصال شافه المسلمين طالما ثبتوا على الإسلام وطالما جاهدوا في هذا الثبات وثبتوا على القرآن نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا